هل أتاك حديث الغاشية؟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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر, الله أكبر